نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازال حديث هنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات حول القراءه هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامه ناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم نتيجه البحث في هذا طبعا كان مقصد هل الإشارة التي استفاد الشيخ رحمه الله تعالى من الآية وهي الأمر وتوسعة في البعد عن مكاح المشركات تعادية ذلك إلى مخالطة مخالطة كل مشرك ومبتدع لأنه قال الشيخ سعيد لأنه إذا لم يجوز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من بني أولى وخاصة بخلطة تفيع دفاع المسلم ونحن على المسلم كالخدمة ونحوه فقلنا بأن هذه إشارة دقيقة ونطيفة فهل يعني التفت إلى هذه الإشارة كثير من المفسرين فأخونا أحمد جزال خيرا شاب لنا 15 تفسير ويعني بعضهم أشار إلى هذا عند القول تبارة على ولك دعونا إلى النار يعني التفات جاء موضع التصريح ولا يكادعونا إلى النار والله يدعونا الجنة والمغفره بإذنه فبعضهم مشهور، بعضهم لم يشهر نعم بالضوار ما في موده ولا ألفة قلبية لكن التعامل الظاهر قائم على الإحسان وعدم الظلم لا ينهاكم الله عن الذين يمنقاتلكم في الدين وأن من جالكم أن تبروه ما إليه عاد مديرك نصراني أو كذا تعمل بموجب العمل بس لا تظلمه لا تعتدي عليه لكن لا تصدقه تصاحبه توده بالقلب نعم بتيانة كان فرح لنبيك وحذر لنبيك ولم ترضى عنك اليهود والمصارى حتى تتبع ذلك هذا بثيئة لكن زي ما قلنا جارك نصراني جارك يهودي فأنت مني عن إذائه وأنت منع عن إذائه منع عن إحداث الضرر له فأنت تعامل بمعاملة الاحسان رفع الظلم عدم تعدي عليه كما قال سبحانه وتعالى ان الله يحب يشوف المقصود ان تبروا وتخصوا اليه ده مسالت بقى ان هو تعتقد انه يحبك واول واحد ما يفرح لك واول واحد يحزن عليك واول واحد وأول واحد كان اول واحد اللي دينك والتفت الى كلام ربك وإلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم فضلا ان يعني, يعني تقع محبتك في قلب لا. هذا شيء هذا شيء لا لا لا, لا. يجوز جزء المذاكر لكن لا نفح بابه يذاكر معاه كذا المذاكرة المضارفة في فصل واحد أو كذا لا بأس بس كون يدخل بيتي يذاكر معي هذا يسحب إلى اطلاع على بيتي وربما على عورات بيتي وربما عذاقته ولا شك أن هذه الخلطه الزائده قد تجر إلى موده القلب ولتعلق القلب فنقول لا نعم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 نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود انظروا إلى الانتقال من حكم إلى آخر وتستقيم أحوال الناس في عقائدها وفي عبادتها وفي معاملتها وهكذا يقول القرآن تبيانا لكل شيء وأن الله سبحانه وتعالى ما فرط فيه من شيء وعجيب لرجل يجهل ما في القران وللامه تعرض عن التحاكم الى القران كيف تحصل السعاد والله تبارك وتعالى يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى اياتنا فنسي كذلك اليوم تنسى يسألونك عن الخمر والميس ثم الانتقال بعد ذلك عن اليتام ثم بعد ذلك عن نكاح غير المسلمات ثم بعد ذلك ويسألونك عن المحيط وقبل هذا يسألونك عن الشهر الحرام يعني في صفحة واحدة يسألونك عن الشهر الحرام يسعونك عن الخمر والميت عن اليتامى، ولا تنجح المشركين في صفحة صفحة واحدة، كفى من الاحتياج، ثم تنطق إلى الصفحة الأخرى، ويسعونك عن المحيط، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، للذين ينولون من نساءه والمطلقات، يتربطن بعشرين في صفحة واحدة. حكم في هذه في هاتين الصفحتين وعلى هذا القسم فاذا لم تأتي أحكام أنواع من الهداية في الأخلاق والمعاملات وهكذا فإذا كان هذا في صفحة واحده فكيف بستمائة صفحة للمصحف فمن أعرض عن القرآن ذاق الضنك بكل أنواع ومن أخذ به أخذ بمجامع الهداية والرجل من ربه على قدر القرآن منه وعلى منزلة من القرآن ومنزلة القرآن منه فكلما اقتربنا من كتاب الله سبحانه وتعالى وطهرت قلوبنا فاخذت وصفت كلما كانت المنزلة عند الله سبحانه وتعالى أعلى ولهذا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ و ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ ليس لفظ فقط بل لمن يقرأ ويفهم ويتدبر ويعمل ويتحاكم ويستشفي ويمنهج هذا فيكون القرآن منهج حياة سبحان الله والله يا إخوان عجيب والله عجيب سبحان الله ولكن يزول العجب إذا عرفنا ان هذا ملد حكيم الخبير يعني لو كان هذا من بشر مستحيل مستحيل ولهذا مش اللي نحكم على القرآن يعني بشوف في فصحاء أقحاح يتبع الايه خلاص إن فلا يجاجل أنها من لدي الحكيم الخبير لا يمكن أن تكون من قول بشر إنما قال ذلك عنادا وجحودا لا بعلم ويقين وانما جحدوا بذلك واستيقادتها انفسهم ظلما وعلوا انظر كيف ننتقل من معنى الى معنى ومن حكم الى حكم سبحان الله ولهذا ذكر ان شيخ الاسلام لما سجل وقال بنفسه ندم على كل لحظه مرت عليه ولم يتدبر فيها كتاب الله وتقوى حجة العالم إذا كانت قائمة على القرآن ويقوى فهم الإنسان إذا كانت قائمة على القرآن ولهذا الحقيقة فعلا نحن في تقصير شديد نحو كتاب ربنا سبحانه وتعالى والواجب علينا على حسب استطاعتنا أن نتدبر وأن نفقه ونقضي الأوقات وأن الاعمار في النظر إلى القرآن والأخذ به وتدبره والله سيجري الإنسان من انواع اللذة ما لا يمكن وجوده بغير تدبر القرآن ولا فهم القرآن نعم فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان اذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده ولهذا قال فاعتزل النساء في المحيط وانظر إلى جواب الكلمه يسألونك عن المحيط لو لم تكن حافظا للآية وأنا سألتك عن المحيط أنت عربي فصيحي سألتك عن المحيط ما رأيك فيه سوف تخبر بففحة بنصف صفحه تجيب كلمات مكررة وتودي وتجيب لكن هو أذى يسألونك عن المحيط قل هو اذى كلمة واحدة كلمة واحدة المحيط اذى المحيط اذى طيب عبر انت بقى بفصفحة هي كلمة واحدة جمعت لك كل هذا أذى حط بقى انواعي الإذاء في المحيط ماشي بقى خذ بقى انت امسك ألمك واخذ زي ما انت عاوز لكن يجمع ذلك كلمة واحدة كما النبي صلى الله عليه وسلم عن الحب يقول الدخول عن النساء قال يا الله أفرائيس الحب قال الحب الموت ولهذا قال فاعتزل النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا هو المحرم إجماعا نعم و... يعني أن الرجل لا يأتي براته ويحائط في محل الولد وهو أه... الو الفرج خاصة هذا باجماع يعني ما خالف فيه أحد نعم إنما غي... غير هذا من جسم المرأة فهناك أيضا شيء وقع الاجماع فيه وهو من تحت الركبه أو من فوق السرات هذا أيضا لا خلاف في مشروعيته لما وقع الخلاف فيما بين السرة والركبه والذين منعوا, منعوا من باب سبب الضرائب وكان ذلك قد يفضي الوقوع في المحل المنهي عنه وهو محل الولد فاختلفوا والصواب جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وقال سبحانه وتعالى نساءكم حرف لكم فاتوا حرصكم أن شيءتم هذا وموضع الحرص والولد لهذا قال قبلها فاعتزلوا النساء في المحيط يعني هذا في المكان الذي ينزل منه الدم إلى الأذى محصور به مخصوص به نعم. وتخصيص الاث الاتزال في المحيض يدل على ان مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز نعم هذا على خلاف ما عليه اليهود وما عليه النصارى فرح الوسط اما اليهود فيلزم يعتزلون المرأة وهي بل يجعلون لها مكان خاص فلا تؤكل ولا تشارب ولا تخالط المراه المحيط امراه ينفر منها والنصارى خالفوه فجعل المرأة في الحيض يتلذذ بها وتؤتى وتجامع ويحار فلا يمنع الحيض من الجماع يبا إذن النصارى ياتون المراه في الشيط واليهود لا يخالطون المرأة بمؤاكلة ومشاربة ومساكنة فضلا عن الجماع أما الإسلام فتوسط فادل بمباشرة المرأة ومساكنتها ومؤاكلتها ومخالطتها ولكن من غير أن يكون ذلك في محل الولد ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء، فأرادها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رصلاة إني حائض، فدفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبها فأمرها فاتذرت به فاتذرت به أجعلته إذارا ثم باشرها صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تقول فكان يباشرني, يباشرني وأنا حائض فالمرأة في حيضها لا ينفر منها ولا تترك ولو شاء زوجها أن يتلذذ بها نفعل لا من غير محل الولد فذل هذا على وسطيه الإسلام فراعى حاجة الرجل وأيضا في مصلحته وأيضا الذي قد يصيبه فدفعه عنه فجمع بين الأمرين بين جلب المصلحة وبين ضرء المفسده وعلى هذا أحكامه شرع إلى الحديث لكن قوله ولا تقربهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة فينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض رها أن تبتذر فيباشرها يعني أنه يترك ذلك احتياطا ولكن نقول قول صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا النكاح دال على هذا وأن المرأة الأصل فيها الإباحة والتلذذ بها إلا في موضع المخصوص وفي زمن المخصوص زمن الحي وفي في الحي وفي دمورها ما عدا ذلك يلتباح المرأة للرجل على أي صورة وأي كيفيه وفي أي زمان فالعصة والإباحة نعم وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهر أن ينقطع دمهن؟ فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه فلما انقطع الدم زال الشرط الاول وبقي الثاني فلهذا قال فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله اي في القبل لا في الدبر لانه محل الحرث تمام يعني اذا اولى حتى ياتي الرجل بعد الحيض لذلك شرطان الشرط الأول انقطاع الدم الشرط الثاني الاختفال حتى يطهرنا فإذا تطهر فدل هذا على أنه على أن هناك شرطين حتى يطهر هذا الأول يعني حتى ينقاطع الدم فإذا تطهر هذا الثاني هو الاختفال فلشل اذياء الرجل المرأته مرأته لا بد من الشرطين أما سنيه وقوع الطلاق وعدم معلوم ان الطلاق لا أن الطلاق لا يحل في الحيض وان الطلاق في الحيض حرام لكن لو طلق الرجل امراته بعد حتى يطهر وقبل فاذا تطهرنا هل تقع هل يكون الطلاق حراما ولا يكون سنيا أم يكون سنيا الجواب يكون سنيا فلنقطع الدم حل الطلاق ولا يلزم لسنيه الطلاق الاغتسال إنما الاغتسال يلزم لايه للجنا الاغتسال يلزم للجميع. طيب هل غير الحائض تلحق بالحائض من ما ينزل من دم كالصحه فالمستحاضة الحب الحامل أنه أذن يبقى خلاص تتجنب المستحاضة هاي المستحاضة الحب لذلك أما هذا خاص بالحائض فقط هذا خاص بالحائض والمستحاضة الدم لا أولا لأن الدم تختلف صفته وثانيا لأن المستحاضة قد تطول خلاف الحائض فلا حيض غاية ما يكون عند غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام ستة أيام وسبعة أيام. الرجل قيلة هذا. عن الجماع لو غضب المباشره ولهذا هذا الطالب الذي يقتصر على شيخ واحد، بالرجل الذي يقتصر على مرأة وإمرأة واحدة. فإذا حاضر حاضر معه، وإذا طهر الطهر معه. أما وكذلك الشيخ اللي يقتصر على شيخ واحد غاب الشيخ غاب الطالب حضر الشيخ حضر أطلع. لك هي يتعدد المشارك. نعم أما تعبد النساء بحاجة ثانية نعم. وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته نعم وقوله فأتون من حيث أمركم الله حيث أمركم الله دل على محل الاسيان المشهور هل أمرنا الله بالمحل حيث أمركم الله نعم قال تعالى نساءكم حرف لكم لهذا قال أي في القول في يعني هو محل الحرف محل الحرف حرف لكم أي موضع الحرف فاتوا موضع الحرف حيثما نعم ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى إن الله يحب التوادين أي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث شوف مشروع يعني ارتباط الأحكام بالتزكيه كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعد في رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا يعلم ويزكي ويبين فالتعليم قرين التزكيه فإذا تطهرنا فأتون من حيث ومرقب الله هذه أحكام تعلق بالشيء ثم يقول تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين انتقال بقى توابين من جميع الذنوب ومن ذلك ما قد يحصل به تعدي فيأت رجل المرأة ويحائق ويحب المتطهرين بيان لعله النهي فالله سبحانه وتعالى حينما نهى عن اثيان المرأة في المحيط فإنما هو لمحبة الله سبحانه وتعالى لطهارة العبد ويحب المتطهرين فالله يحب الطهارة بقسميها طهارة القلب من أضرانه وأمراضه وطهارة البدن من أنجاته واحداثه وآد فيه بات المحبة له سبحانه وتعالى على خلاف الاشاعره وعلى خلاف المعطلة الذين نفوا صفه المحبة عنه سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب نعم. ففيه مشروعية الطهارة مطلقا لأن الله تعالى يحب المتصف بها ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والافعال الخسيسة نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحر وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله نعم هذا عند أصحاب الفطر السليمة صحيح السديدة فأصحاب الفطر السليمة هم الذين يتلذذون بما شرع الله سبحانه وتعالى لهم فقد جعل الله تبارك وتعالى محلا للوقت وجعل محلا لقضاء الحاج، وجعل محلا لخروج اللعاب لتناول الطعام والشراب وجعل محلا لنزول الدمع وجعل محلا لكل شيء بما يتناسب معه تماما خلقا وعلى هذا توافق الأمر شرعا فالذي يعكس الأمور ويخلط بينها فانه يحصل له من الأذى ومن معارضة سنة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية فلموضع قضاء الحاجة محل ولموضع إتيان الرجل امراته محل فمن عكس الأمري فقد انعكست الفترص فالمحل الذي ينبغي أن يقع به التلذت محل الولد محل الحرب الذي هياه الله سبحانه وتعالى واعده بما يتناسب مع هذا لذا كان من أتى امرأة في دورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يؤمن حقا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لما عارض ذلك كفرا أكبر إذا حل او اصغر اذا تشهى ذلك على خلاف الاصل الشرعي فلا ينبغي واقبح من هذا قبحا عظيما ان يقول قوم يدعوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الى اتيان النساء هؤلاء بناتهن هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من من العالمين إن أئنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل نوث من قريتكم إنهم أناس يتطهروا فانعكست الفطر فاذا كان الرجل لا يجوز له ان ياتي امراه الحلال, الحلال في غير موضع الولد وان ذلك من انتكاس الفطره فكيف بانطماسها وانطماس معالمها فيعيش صاحبها في الظلمات اذا اتى رجلا وترك المراه الحلال نعود بالله من هذا الخزنان. فلا بد أن ننظر دائما يا بين الاعتبار القدر الكوني وبين الاعتبار الشرعي بين الحكم القدر الكوني وبين الحكم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا ما يقع به أيضا الانسجام في السنن الكونية فالذي خلق هو الذي شرع الا له الخلق والأمر فجعل للنساء طبيعا ومحلا وجعل للرجال طبائع وجعل للحيوانات طبائع وجعل في الكون كله ما يحصل به الانسجام فلا بد أن يسير البشر على نواميس هذا الانسجام فكل من عارض امرا أو ارتكب ناهيا فلا بد أن يقع خلل في تلك النواميس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه يستقيم بها الخلق يستقيم بها الخلق فهذا حطر العكاة هو العكاة للقطرة السليلة الصحيحة السليلة. نعم وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الزرية الذين ينفع الله بهم الله أكبر شفت كما قلت لكم يعني الدمج بين الأحكام الشرعية وبين تذكية الأخلاق وبين الموعظة هذا حكم لكن يقول ربنا سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه ومن قدم لنفسه لا يرتكب محرما فهل هذا الذي يأتي امراه في دمورها يأتي امراه في الحيث في موضع الولد هل يكون قدم لنفسه من الطاعة هل هذا اتق الله سبحانه وتعالى أين هو من قوله تعالى وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملقوا اين هو هل هذا الذي زنا قدم لنفسه حين اتى امراه لا تحل له وقدموا لانفسكم واتقوا الله هذا المعنى لا يستقيم الا في اتيان الرجل امراته أو ما ملكت أيمانهم والذين لهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين فيأتي الرجل امرأته ثم يقوم عليها فيغتسل ويقوم قائما ليله كله لا يشعر بنفاق إنه الآن جامع والآن يقول حجيب هذا بل يقرأ المصحف ربما ويطلب العلم ربما ثم ياتي امرأة بعد دقيقة وحدة او يعقب ذلك إكيان امرأته ومع ذلك لا يشعر بنفاق فانه قضى حاجته على وجه المشروع وهو الآن يزكي نفسه على وجه المشروع هذا قمة اللذة وإلى كل متخط لما حد الله سوف يبتلى بالندم والحفرة بعد قضاء شهوة فبعد قضاء شهوة الرجل في الزنا ما الذي يحصل له؟ ثم قبل ثم أثناء فنوم طارد حتى لا يرى أحد حتى لا اسمع أحد حتى أي لذب أم مراتك أغلق بابك وإن أردت الساعات الطوال فتنذب بمراتك على وجه تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويوجر عليها قال نعم أرأيت إن وضعه إذا وضعه في حرام وفي مضع أحدكم صدقه ألا كان واحد يجلس مع الزوج مع زوجته ساعة مثلا كلها عباده كلها عباده كلها طاعه وفي بضع احدكم صدقه يا أخي ما تكفيك المراه الثالثه الثانيه الثالثه الرابعه لكن على وجه تتقربوا الى الله سبحانه وتعالى به واتقوا الله واعلموا انكم ملقوموا وقدموا انفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملقوموا شوف المعاني حتى في لحظات الشهوه لا ينبغي للانسان ان يتخلى عن العبوديه العبودية معت في جميع أحوالك وأطوال حياتك حتى في لحظات الشهوة التي قد ينسى الإنسان فيها هذا الأمر فيدعونا الشارع إلى ذلك أحصيل الذرية بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فأنت تتذكر هذه الذرية حال إتيانة امرأتك وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر منهما ولده لم يضره الشيطان نعم يا سلام أخوان والله القرآن هذا عجيب أنواع هداية. احتاجها. نحتاجها لهذا فق فعلا لقوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في ملينهم إلا أن عليهم المستكين وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في ملينهم هل هذه في مجلس المقهى هل هذا في مجلس السيبر اللي كل شويه أخي اتطفئ إيه رأيك حكم السيبر أعمل أفتح سيبر الأولاد العبوا فيه ألعبوا باعها ونضبطها بدوابط الشارع فيش عيل بيدخل فيش عيل بيعمل فيش عيل بيسوي يا رجل نفتح أماكن له ولعب الواحد لو عرف منه ان ولده أتى هذا المكان عقب افتح مكتب تحفيظ القرآن. جزاك الله خير. انفع الامة. افتح مكتب تحفيظ القرآن. افتح محل بيع فيه اي من الصحيح المسلمين. تفتح فايبر. تقتل الاوقات عند الشباب. الان الولد. اما بيه رب المداسة كان يخاف بيه رب المداسة. اروح فيه. في الشارع. عمه يشوف. خلاه يشوف. لكن دلوقتي فيه. يدخل مكانا يغلق على نفسه فيه. ويجلس امام الشاشة. ماذا يتعلم ماذا يتعلم فلا يفتح الأخ هذا المكان ويتكسب منه ويكون ضياع وقت الأمة محل لكسب نعم واتقوا الله أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على اعمالكم الصالحه وغيرها وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم ايوه حذف المعمول ودال على العموم وبشر المؤمنين بالجنه لا لم يقل وبشر المؤمن بالعاقبه الحسنه ما قال لا وبشر المؤمن بكذا ما قال حذف هذا المعمول المعمول دال على العموم يعني عشان تقول ايه يدخل فيه جميع البشريات وبشر المؤمنين بالهداية حال زميم واستقامتهم على الأمر يبقى بالهداية يحتمل بشرهم بالجنة والثواق يحتمل بشرهم بتنذذهم بالزوجات ان استقاموا على هذا لأن الإنسان إذا تعدى الحد لا يمكن يقنع بامرأة ولو أتى جميع النساء ولهذا أعجبتني كلمة لبعض العلم قال يعني الرجل لو تجاوز حدا قال لو أنه تلذذ بجميع نساء الدنيا إلا امرأة واحده لقال لولا هذه برضو عايزي لم يقع لولا هذه لكن الإنسان إذا تلذذ بالزوجة وحصن فرجه إلا فيما أحل الله بشر المؤمنين بان الله سبحانه وتعالى سوف يفتح له باب القناعة بزوجته فيتعد معها بما لا يسعد آخر تعدى مع عشرات النساء ومئات النساء يحتمل هذا آه يحتمل بشر المؤمنين بشر المؤمنين ادخل فيه كل كل ما يمكن أن يصلح بشره في هذا المحل او في هذا المجال نعم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تمشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي طيب نكتفي والله تعالى الله على